بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معيد النعم مبيد النقم خالق الخلق من عدم و ص ل ا ة و س ل ا م على سيدنا محمد ا ل أ غ ر ا ل أ ش م والبدر ا ل أ ت م به الله الرسل ختم وببعثته للنعمه العظمى أ ت م بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه و آ ل ه اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن أ م ا بعد أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة في الله مرحبا و أ ه ل ا وسهلا بكم في هذه الليله ومع هذا اللقاء الجماهيري ضمن لقاءات ح م ل ة ركاز لتعزيز ا ل أ خ ل ا ق التي تنطلق هذا العام تحت شعار تقدير ا ل ذ ا ت أ ع ل ن ت احترامي هذه ا ل ق ي م ة ق ي م ة الاحترام والتقدير ا ل ق ي م ة ا ل ش ا س ع ة ا ل و ا س ع ة التي حث عليها ا ل إ س ل ا م وجاء بها سيد ا ل أ ن ا م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ومع اثنين من علماء هذه ا ل أ م ة ودعاتها صاحب ا ل ف ض ي ل ة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي وصاحب ا ل ف ض ي ل ة الشيخ عصام العويد ن ب د أ ليلتنا هذه مع ف ض ي ل ة الشيخ الدكتور عمر فليتفضل جزاه الله خيرا أحمد وأصدلي وأصدموا حمد العالمين وسلم أما عباده الله الشيكرين الذاكرين سيدنا الله الله على رسول صلى عليه رب بعد ابنائي الفضلاء بناتي الفضلايات السلام عليكم جميعا و ر ح م ة الله تعالى وبركاته طبتم وطاب منشاكم و ت ب و أ ت م من ا ل ج ن ة مقعدا إ ن شاء الله رب العالمين وادع الله عز وجل في ب د ا ي ة هذه ا ل ل ي ل ة ا ل م ب ا ر ك ة أ ن يجعل رب العباد جمعنا هذا جمعا مرحوما و أ ن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما و أ ن لا يجعل بيننا رب العباد شقيا ولا محروما كما ن س أ ل ه عز وجل أ ن يفك و كرب المكروبين و أ ن يسد دين المدينين و أ ن يرزق بناتنا بالازواج الصالحين و أ ب ن ا ء ن ا بالزوجات الصالحات و أ ن يحقن دماء المسلمين في مشرق ا ل أ ر ض ومغربها ومن أ ر ا د بالمسلمين سوءا فليجعل الله سبحانه تدميره في تدبيره إ ن ربنا ولي ذلك والقادر ع ل ي ه ثم اما بعد ا ل إ ن س ا ن قبل ان يتصالح مع ا ل آ خ ر ي ن يجب ان يكون متصالحا مع نفسه و ا ل إ ن س ا ن لا يتصالح مع نفسه ابدا إ ل ا اذا قام بامور خمسه الامر ا ل أ و ل أ ن ي ن ق ي قلبه مما يعلق به من أ م ر ا ض تجعله دائما في ح ا ل ا ل تمرد على الذات أ و تجعله غير متوازن نفسيا أ و ل مرض من أ م ر ا ض القلب هو الكبر ف ا ل إ ن س ا ن المتكبر العجيب في أ م ر ه ك أ ن م ا يقف على جبل عالي ويرى الناس ذرات أ و نمل أ و حشرات تعيش على ا ل أ ر ض لكنه ينسى وهو ينظر إ ل ى الناس م ن علي أ ن الناس الذين في السفح يرونه أ ي ض ا ن م ل ة ص غ ي ر ة فوق الجبل لكنه لا يرى إ ل ا ذاته فلما يرى ذاته لا يرى أ ن ه صغير عند الناس كما أ ن الناس يرونه صغيرا عنده و ا ل إ ن س ا ن المتكبر إ ن س ا ن قلق ل أ ن عندما يسمع ا ل ن ص ي ح ة لن يسمعها لن من هذا الذي ينصحني أ ن ا أ ع ق ل منه أ ن ا أ ع ل م منه أ ن ا عبقري عنه أ ن ا أ ذ ك ى منه أ ن ا أ ف ه م عنه أ ن ا ابن ن ا س وهو كذا وكذا هذ هذه م ص ي ب ة المتكبر ثم تدخل على م ص ي ب ة أ خ ر ى من مصائب القلب وهي م س أ ل ة الحقد والحسد ا ل إ ن س ا ن الحقود والحسود إ ن س ا ن قلق ل أ ن ه يتهم رب العباد في قسمته ا ل أ ز ل ي ة فيرى أ ن فلان هذا الذي تولى ا ل إ د ا ر ة مثلا كيف يتولى ا ل إ د ا ر ة أ ن ا أ ع ق ل منه أ ن ا أ ع ظ م منه أ ن ا عبقري عنه أ ن ا كنت متفوق عليه أ ي ا م ا ل د ر ا س ة فهو يرى أ ن ه أ ح ق ب هذا المكان فيحسد الناس على ما اتاهم الله من فضله وبالتالي لا ت ص ا ل ح مع نفسه ج ي ل أ ر ق عندما ت أ ت ي ك ا ل ن ع م ة يجيد قلق نفسي عندما يرى أ م و ر ك م ي س ر ة يجيد ارق نفسي عندما يرى أ ن صحتك ط ي ب ة وصحته ليست على ما يرام هذه ا ل م ص ي ب ة ا ل ث ا ن ي ة التي تمنع أ ن يتصالح ا ل إ ن س ا ن مع نفسه ا ل أ م ر الثالث أ ن القلب إ ذ ا وجدت فيه ا ل م ص ي ب ة ا ل ر ا ب ع ة وهي العجب والرياء هو معجب بنفسه يرى نفسه فوق الجميع لا يرى أ ب د ا أ ن أ ح د ا خيرا منه فالعجب هو الوجه الثاني ل ع م ل ة ا ل ك ب ر ويصفه إ ب ل ي س ي ة المتكبر ك ب ر ا ل وقد ص ف ة إ ب ل ي س أ ن ا خير منه فيرى أ ن كل الناس أ ق ل وهو معجب بنفسه فيتعجب أ ن الناس كيف لا يضعونه فوق ر ؤ و س ه ولا يحملون حذاءه فوق ر ؤ و س ه اتعجب هذا ا ل إ ن س ا ن المعجب إ ن س ا ن غير متصالح مع نفسه ثم ت أ ت ي ا ل ك ا ر ث ة ا ل خ ا م س ة في القلب وهي الخوف من الغد في م س أ ل ة الرزق يخشى ان تستغني ع ن ا ل م ؤ س س ة ان تطرده ا ل م ص ل ح ة ان يستغني عنه صاحب العمل لان يقينه بالله ضعيف فهو يظن ان صاحب العمل هو الذي يرزق او ا ل م ؤ س س ة هي التي تعطي ولكن الاهم انه ان اراد ان يتصالح مع نفسه فليعلم بان الرزاق هو الله رب العالمين هذه العقبات ا ل خ م س ة اذا وجدت في قلب انسان ت ج د غير متصالح مع نفسه فاذا عاد الى بيته بهذه المصائب ا ل خ م س ة فهو متكبر على زوجته ام ر و ا ح متكبر على اقاربه ثم لا يحب أ ح د ا ل أ ن موضوع له البغضاء في ا ل أ ر ض وهو لا يريد أ ن ي س م ع ن ص ي ح ة آ خ ر أ ي أن كان لا يقبل كلام زوجه ولا كلام عالم ولا كلام قريب ولا كلام حبيب فبالتالي هو إ ن س ا ن مهزوز من الداخل ف إ ذ ا اهتز الانسان داخليا فاقد الشيء لا يستطيع ان يعطيه أ ب د ا طيب كيف يتوازن ا ل إ ن س ا ن مع نفسه و ي ب د أ في احترام ذاته حتى يحترمه ا ل آ خ ر أ و ل شيء ا ض ر مثال بسيط فرضنا جدلا أ ن صاحب بيت بنى بيتا و أ ن ت قمت باستاجاره من استاجرت بيت من واحد يكتب لك عقد من اربع او خمس او عشر او عشرين ص ف ح ة فيها شروط لا تتدخل في الواجهه ا ل خ ا ر ج ي ة لا تتدخل في هدم شيء من البيت لا تخرب في البيت في ا ل ن ا ح ي ة ا ل ف ل ا ن ي ة اذا ت أ خ ر ت عن دفع الايجار في ا ل م د ة ا ل م ح د د ة ي أ ت ي ك انذار عن طريق ا ل م ح ك م ة ثم اذا ت أ خ ر ت كذا فيجب ان تطرد ويحكم عليك بكذا وكذا كل هذا في عقد م س ا ح ة أ م ت ا ر في أ م ت ا ر رب العباده لما أ س ك ن ن ا هذه ا ل أ ر ض بعد أ ن جهزها لنا طلب في العقد شرط واحد م ش م ع ت شرط وما خلقت ا ل إ ن س والجن إ ل ا ليعبدون هذا الشرط الوحيد لطلب منك دفع إ ي ج ا ر ولا كهرباء ولا مياه ولا كذا ولا كذا ولا أ ب د ا أ ن ا بس اعبدني يا عبدي فقط وجعلك تبرح في هذا الكون ويسر لك فيه ا ل ح ي ا ة وجعل هذا الهواء الجوي المحب بنا ا ل أ ك س ج ي ن خمس حجم الهواء الجوي لو أ ص ب ح ا ل أ ك س ج ي ن ربع حجم الهواء الجوي لاشتعل الجو من حولنا ولو كان الاكسجين سدس الحج الهواء ح ج ا ل الجوي لاختنقنا من ق ل ة الاكسجين ولو أ ن الكائنات ا ل ب ح ر ي ة من ا ل أ س م ا ك كانت لها ر ئ ة كما لنا نحن ما الذي يحدث كانت البحار تصير أ م و ا ج ا من لحوم ا ل أ س م ا ك ل أ ن كل س م ك ة سوف تصير حوتا كبيرا لكن ا ل س م ك ل أ ن اليها خياشين فيتوقف نموها عند حد معين حتى يظل ا ل أ ك س ج ي ن ل خ د م ة ا ل إ ن س ا ن هذه النعم التي أ و ج د ه ا رب العباد لنا جميعا وجعلنا شركاء فيها من كرمه عز وجل أ ن جعل العبد يتذكر دائما نعم الله عليه ف إ ذ ا تذكرت أ ن ا نعم ربي عليه احترمت ذاتي ب أ ن صرت عبدا ر ج ل الصالح الخضر اتاه الله من لدنه علما علم... علم... وعلمناه من لدنه علما صاحبه موسى متى او الى اي حد صبر الرجل الصالح على الكريم عليه السلام كم م ر ة ثلاث مرات خرق ا ل س ف ي ن ة اعترض ق ت ر الغلام اعترض اقام الجدار اعترض ماذا قال الرجل الصالح لكريم الله موسى هذا فراقه بيني وبينك طيب اذا كان الرجل الصالح لم يحتمل بشرا وهو, وهو من هو واحد من يقول العزم نبي ورسول وكريم تلت مرات الا يخاف الواحد منا انه يخالف ربه مئات و آ ل ا ف المرات وما قال لنا ربنا هذا فراق بيني وبينك طب لا يجد خلي أ ي إ ن س ا ن يتقدم للعمل في مؤسسه ونظروا الى ص ح ي ف ة السلوك التي ي أ ت ي بها من أ ج ه ز ة ا ل أ م ن و ا ل ش ر ط ة أ ن ليس له س ا ب ق ة لم يتهم في ج ر ي م ة أ و ج ن ا ي ة أ و إ ل ى آ خ ر ه لو وجدوا لك ج ر ي م ة و ا ح د ة م س ج ل ة او ج ن ا ي ة و ا ح د ة م س ج ل ة هل تعين في هذه ا ل م ؤ س س ة لا طيب لو امسكنا ب ص ح ي ف ة الجنايات ا ل ل ي م و ج و د ة مع ملك السيئات منذ ان بلغت الى الان كم الف س ا ب ق ة م س ج ل ة في هذه ا ل ص ح ي ف ة كثير هل قالت لك ا ل م ل ا ئ ك ة يجب أ ن تغادر هذا الكون ل أ ن ك لا تصلح أ ن تكون عبدا لله أ ب د ا ولذلك رب العباد عز وجل هو الحليم الذي لا يعاجلنا ب ا ل ع ق و ب ة و إ ن أ ذ ن ب ا ل ع ب رب العباد سبحانه وتعالى جعل ا ل م ل ا ئ ك ة تدعو لنا ب أ ن نؤوب إ ل ي ه سبحانه م ر ة أ خ ر ى وتقول ا ل م ل ا ئ ك ة عندما نتوب الحمد لله اللهم فرحه كما فرحنا إ ذ ن احترام الذات هو صدق ا ل ع ب و د ي ة مع رب العباد سبحانه وتعالى بحيث أ ن ا ل إ ن س ا ن سبحان الله إ ذ ا أ و ج د منطق ا ل ع ب و د ي ة لله في عمله وفي يقينه وفي تعامله رب العباد عز وجل يحقق ل ل إ ن س ا ن ذاته أ ن ه عبد لله تقول في كل مر يوم سبع ع ش ر ة م ر ة اياك نعبد واياك نستعين الانسان في الدنيا عندما يحترم ذاته ويحترم ع ب و د ي ة لله واذا صادف انه ا خ ط أ خطا او رفعت عليه قضيه هذا من ا ل م ح ك م ة ربما ي أ ت ي بمحامي نبيه يجد ثغره م ع ي ن ة في القانون ي خ ر ج براءه او له رجل ذو ح ي ث ي ة يكلم القاضي ربما يحن عليه القاضي ويفرج عنه طيب انا ان احترمت ذاتي وجاءني ملك الموت ثم جاءتني ح ا ل ة البعث ووقفت بين يدي الله في هذه ا ل م ح ك م ة ا ل ا ل ه ي ة اولا لا محامي ا ل ش ف ا ع ة قد تنفع او لا تنفع لا شهود زور لا كذب لا لف ولا دوران القاضي ع د يعلم خ ا ئ ن ة اعين ما تخفي الصدور طب انا اذا لم احترد ذاتي في الدنيا كيف ابجل واحترم يوم ا ل ق ي ا م ة على رؤوس الاشهاد عندما ينادى ف ل ابن ن ا فلان واقف بين يدي الله ويخرج لي من تحت العرش ت س ع ة وتسعين سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول الله عز وجل اطلع يا عبدي فيطلع العبد الك ح س ن ة م خ ف ي ة هل ظلمك حفظتي الك عذر تعتذر إ ل ي ن ا به إ ذ ن أ ن ا مطلوب مني في الدنيا أ ن أ ح د د المسار أ ن ا إ ي ه اللي مطلوب مني إ ي ه اللي انا م ك ل ب به ما الذي قدمته أ ن ا ل ل إ س ل ا م ا ل إ ن س ا ن عندئذ تتضح ا ل ص و ر ة أ ن ا ع ا ي ز ك بالله عليه إ ذ ا أ ر د ت أ ن تنام ا ل ل ي ل ة رجح س ب ا ت ك هل زوجتي ر ا ض ي ة هل أ ب ن ا ئ ي اطعمهم حلال هل أ ق ا ر ب ي و أ ه ل ي أ ن ا بار بهم أ م أ ن ن ي أ غ ت ا ب ه م كل يوم و أ خ و ض في أ ع ر ا ض ه م كل يوم و أ م ن ع عنهم نوالي كل يوم ولا يصل منهم أ و مني إ ل ي ه م خير كل يوم عندئذ إ ذ ا احترمت أ ن ا ذاتي ي ي ووقرتها ق ت ب ب ط كلام الله عملا كما قال الخليل عليه السلام رب إ ن ي أ س ك ن ت من ذريتي ب و ا د غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا عشان إ ي ه ليقيموا الصلاه مش ليؤدوا ا ل ص ل ا ة ت ا د ي ة ا ل ص ل ا ة ك ل يؤدوا ا ل ص ل ا ة إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة ث م ر ة ا ل ص ل ا ة إ ن الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ف إ ذ ا لم أ ت و ق ف عند هذه ا ل ث ل ا ث ة ف أ ن ا أ د ي ت ا ل ص ل ا ة وما أ ق م ت ا ل ص ل ا ة إ ذ ن لاحترام الذات يجب أ ن أ ح ق ق ع ب و د ي ت ي في هذا الكون عندئذ يكون ا ل إ ن س ا ن له منهج واضح ما منهجنا في ا ل ح ي ا ة أ ن ت إ ن أ ر د ت أ ن تبني دارا ت أ ت ي بالمهندسين وبالمقاولين والمتخصصين تقول ل يا استاذ فلان ق ط ع ة ا ل أ ر ض في هذه ا ل م ن ط ق ة القدم أ و المتر بكم بكذا طيب كم يتكلف مباني يقول ك والله يتكلف كذا ولو عملنا ع ش ر ة طوابق كم يتكلف يتكلف كذا ولو عملنا التشطيبات ا ل د ا خ ل ي ة بمستوى كذا ف أ ن ت ت أ ت ي بدارسين ل د ر س ه الجدوى كيف ما يكلفنا هذا المكان و إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نبيعه كيف نكسب فيه طيب أ ل ي س ت ا ل ج ن ة بما فيها تحتاج إ ل ى درس الجدوى عمر الله يرضى عليه ر أ ى رجلا يصلي ركعتين ب س ر ع ة ثم يسلم و ي د ر و الله عز وجل اللهم ادخلني ا ل ج ن ة وزوجني من الحور العين عمر لم يحتمل قال يا لك ع أ غ ل ي ت العروس و أ ر خ ص ت المهر العروس غاليه جدا لكن المهر ايه لا ي س ا ل ن شيء انت عشان تتزوج بنت الاستاذ اسماعيل والله بنت الاستاذ عبدالله ش و أ ن ت عملت ايه لا هو, في... هو عمل فيك ايه شوف هو ماذا طلب منك والله عز وجل ما طلب منك عند دخول ا ل ج ن ة في الدنيا إ ل ا أ ن قال لك عبدي اعبدني ع ب ا د ة ح ق ا على منهج الكتاب و ا ل س ن ة أ ر ض ى عنك وادخلك ا ل ج ن ة و إ ذ ن ا ل م س أ ل ة تحتاج إ ل ى دراسه الجدوى د ر ا س ة الجدوى تقتضي أ م ر ي ن ا ل أ ر ب ا ح والخسائر ا ل أ ر ب ا ح إ ذ ا عملت إ ي ه أ ر ب ح و إ ن عملت إ ي ه أ خ س ر فلما رب العباد سبحانه وتعالى يرزقك دراسه الجدوى ا ل ص ح ي ح ة ف أ ن ت قد خططت لحياتك عمر الله يرضى عليه لما تسلم مفاتيح بيت المقدس سلموها له ب ع د ص ل ا ة العشاء سجد عمر لله س ج د ة لم يرفع إ ل ا لما سمع اذان الفجر يؤذن ف د ا إ ن س ا ن متصالح مع نفسه تصالح مع نفسه عمر بن عبد العزيز لما يعني تسلم الملك قال ل ف ا ط م ة ابنه عمي زوجته إ م ا أ ن تعيشي معي على الحصير أو أ ن تعودي الى أ ه ل ك و إ ل ى إ خ و ت ك و أ ب د ا ل م ر أ ة ا ل ص ا ل ح ة إ ل ا أ ن تعيش معنى انك نظرهم إ ل ى ا ل آ خ ر ة ا ل ا خ ر ة ع ا ي ز منك دراسه جدوى ما هي تعال إ ل ى الجوارح ا ل ج ا ر ح ة ا ل أ و ل ى العين أ ن أ ن ظ ر إ ل ى المسلمين برحمه و إ ل ى العلماء ب ا ل ت و ق ي ر و إ ل ى ا ل أ ب و ا ل أ م ب ش ف ق ة و إ ل ى ا ل أ ب ن ا ء بالعطف و إ ل ى الناس بالتواضع عندئذ أ ك و ن قد صنعت من جارحه م ع ي ن ع م ة توضع لي في ا ل أ ر ب ا ح وفي المكاسب قراه المصحف النظر في وجوه ص ا ل ح ي ن التفكر في خلق الله عندئذ تصير العين ن ا ف ع ة لك أ م ا إ ذ ا أ د ر ت عيني فيما حرم الله عز وجل وفيما يغضب الله سبحانه وتعالى فاعلم أ ن رب العباد عز وجل قد منع عنك عنايته ورعايته عندئذ أ ن ت سوف تخسر في د ر ا س ة ا ل ج د و اللسان غ ي ب ة ن م ي م ة قول الزور فوش بالقول يمين الغموس الكذب التطور على أ ع ر ا ض الناس مصائف في اللسان إ ن تسلط عليك اللسان بهذا الشكل كانت لك خسائر وليست لك ارباح اليد يجب أ ن تكون ن ظ ي ف ة أ ن ت تتوضا ولكن أ ر ي د منك وضوء ا ظاهريا وضوء باطني الوضوء ا ل ظ ا ه ر ي ت ق س ي ل ه ا ثلاث مرات و ض و ء الباطني لا ت أ خ ذ بها ر ش و ة ولا حرام ولا تؤذي بها إ ن س ا ن ولا تكتب بها ك ل م ة تضر بها مسلما تمسح معها على رؤوس اليتامى تعطي بها الصدقات عندئذ تكون قد صنعت اليد ا واستخدمت اليد ا فيما أ م ر الله سبحانه وتعالى القدم كذلك ان تذهب إ ل ى مكان يرضي الله عز وجل تعمير بيت الله ع ي ا د ة المريض السير في الجنازات ا ل أ ف ر ا ح ا ل ش ر ع ي ة هكذا استخدمت القدم فيما يرضي الله عز وجل إ ذ ن تستخدم جوارحك فيما يعود عليك بالربح طيب ف إ ذ ا صارت الجوارح وفق المنهج وعالجت القلب كما قلنا في أ و ل الكلام من امراضه التي ذكرناها من كبر وحقد وحسد وعجب ورياء و أ م ن ا ل مكر الله وقنوط والعياذ بالله من ر ح م ة الله عندئذ تكون ضبط القلب وجوارحه ثم تعال إ ل ى الابناء اولادك هؤلاء سوف ت س أ ل عنه م فلا تكن انت مجرد صراف ينفق عليهم مالا انا عايز تنفق عليهم عطف وموده و ر ح م ة زوجتك التي تزوجتها على الكتاب و ا ل س ن ة ووضعت يدك في يد أ ب ي ه ا أ و يد ولي أ م ر ه ا وزوجني ابنتك أ و موكلتك على الكتاب و ا ل س ن ة أ ي ن الكتاب و ا ل س ن ة في بيتك هذا و إ ل ا إ ي ا ك أ ن تظلم إ ن س ا ن لا ناصر له إ ل ا الله ف إ ذ ا صرت إ ل ى عملك اتق الله في الوقت اتق الله في ا ل إ خ ل ا ص اعمل ل أ ن الله يراك ليس المدير يراك إ ن م ا اعمل ل أ ن ك تريد أ ن تعيد أ و تعود إ ل ى البيت براتب حلال ل أ ن أ ب ن ا ء ن ا الذين ينغصون معيشتنا عندما نوقظهم في الصباح فلا يستيقظون اعرف ليه ا ل و س ا د ة التي ينام عليها الولد والغطاء الذي يتغطى به الولد أ و البنت فيه ريالين حرام فالولد يشد إ ل ى الفراش والبنت تشد إ ل ى الفراش و ا ل ز و ج ة تشد إ ل ى الفراش والزوج يشد إ ل ى الفراش ل أ ن ن ا ننام على حرام ونتغطى بحرام لكن لو كانت ا ل و س ا د ة كلها حلال و ا ل ل ح ا ف المغطى ب حلال والثياب اللي الولد لابسها حلال أ و ل ما يؤذن الفجر الولد أ و ل المستيقظين فمن أ س ب ا ب تكاسل الجوارح عن ط ا ع ة الله أ ن ه ا تتغذى بالحرام ف أ ن ت يتعلق في رقبتك يوم ا ل ق ي ا م ة ا ل ز و ج ة و ا ل أ و ل ا د والبنات ل رب خذ من هذا ل أ ن ه أ ط ع م ن ا حراما ل أ ن من حق زوجتك وبناتك و أ و ل ا د ك عليك أ ن تطعمهم من حلال ف إ ن أ ط ع م ت ه م من حرام كان الحساب عليك لا وزر على ا ل أ و ل ا د لا تزر و ز ر ه وزره, وزره في كل إ ن س ا ن معلق بعمله ولكن ق و أ ن ف س ك م و أ ه ل ي ك م نارا وقودها الناس و ا ل ح ج ا ر ة بنت أ ح م د بن حنبل ت س أ ل أ ح د العلماء تقول له يا إ م ا م بعدما مات أ ب و ه ا ا ل رجال ا ل ش ر ط ة يقفون على ق ا ر ع ة دارنا ومعهم المشاعر المصابيح ف أ خ ي ط أ ث و ا ب ي أو ثوبي على ضوء مشاعرهم هل هذا حلال ام حرام فبكى العارف بكى يا الله بنت احمد بن محمد بتبحث نار أو الضوء, اللي في يد الضوء العام ل الضوء ل ي في يد ا اللي ملك الشعب كله هل هو حلال ام حرام بهذه ا ل د ق ة كانوا يحافظون على م س أ ل ة الحلال والحرام فاذا احللت مالك وجدت ابنك مطيع وابنتك م ط ي ع ة والولد متفوق في ا ل د ر ا س ة و ا ل ز و ج ة ه ا د ئ ة والبيت في رفق اذا دخل الحرام دخل النكد والعياذ بالله ودخل ان الولد يرفع صوته والبنت تتمرد وسبحان الله العظيم ن س أ ل الله ان يصلح لنا ازواجنا وزوجاتنا وابناءنا وبناتنا احبتي في الله الصلح مع الذات هو اصلاح حال العالم كله والذين يبغون ويطغون في الارض فسادا ما مع أنفسهم. تصالح مع أ نفسك ه م مع تصالح ن ف س ب ا ل ت و ب ة و ب ا ل ع ب و د ي ة لله وبالذله له سبحانه ووصفك رب العباد مع الصالحين أ ذ ل على المؤمنين أ ع ز ه على الكافرين ف إ ذ ا كنا بهذا المنطق إ ن شاء الله رب العالمين ت س ط ح ذواتنا ويعني هذه تعتبر مقدمة لأخي الكريم فضية الشيخ عصان إن شاء الله حتى يسمعنا خيرا تعتبر عصان إن من هذه الله الله حتى خيرا مقدمة على حس الإنصاد شاء جزاك حس السلام عليكم و ر ح م ة الله تعالى وبركاته جزا جديد جديدة أجلها زاوية زوايا الله خيرا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي نعتذر عن قراءة الأسئلة لضيق الوقت أبحر بنا شيخنا الشيخ عصام العويد سوف يبحر بنا من جديد في زاوية جديدة من زوايا الذات هذه القيمة التي الحملة لضيق وطلقت هذه هذه يبحر في تقدير عمر نعتذر أبحر عبد سوف عن من من من ف ل ت ف ض ل جزاه الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نئدا الصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا ربنا الله الله البلدة الطيبة العز عليكم لي على صلى عليه وسلم وجل لأهل بلدة ورحمة ومصطفى محمد بعد أدعو عز أحبتي قطر قطر هذه بدى أن لما يقدمونه ل ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة كلها من نصره ومن خير ومن دعم ف أ س أ ل الله عز وجل ل د و ل ة قطر ل أ م ي ر ه ا و أ ه ل ه ا وشعبها ومن حضر إ ل ي ه ا أ س أ ل الله عز وجل أ ن يبارك للجميع في كل ما اتاهم اللهم بارك لهم في عمرهم و أ ع م ا ل ه م وبارك لهم في أ م و ا ل ه م و أ ر ز ا ق ه م بارك لهم في أ ه ل ه م ودراريهم بارك لهم في والديهم وبارك لهم في كل يا رب ما انعمت ورزقتهم إ ن ك ولي ذلك والقادر عليه أ ي ه ا ا ل أ ح ب ا ب في هذه ا ل ل ي ل ة ا ل ط ي ب ة ا ل م ب ا ر ك ة وقد أ ن ش ت كثيرا وسعدت طويلا و أ ن ا بجوار شيخي وحبيبي الدكتور عمر سلمه الله وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء فطالما والله أ ن س ن ا به وطالما تمتعنا بفوائده ف أ س أ ل الله عز وجل أ ن يجمعني وهو و إ ي ا ك م رجالا ونساء صغارا وكبارا أ ن يجمعنا جميعا في الفردوس ا ل أ ع ل ى من ا ل ج ن ة يا رب في ص ح ب ة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اجمعنا هناك كما أ ر ي ت ن ي هذه الوجه ا ل ط ي ب ة هنا فارني إ ي ا ه م هناك في ر ف ق ة سيد البشر صلوات ربي وسلامه عليه أ ي ه ا ا ل أ ح ب ا ب لما نتحدث عن تقدير الذات ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا لم يقدر ذاته ف أ ي شيء يقدر لما دخل عمر الفاروق رضي الله عنه و أ ر ض ا ه كما في الحديث في الصحيح دخل على رسولنا صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إ ن ك أ ح ب إ ل ي من كل شيء إ ل ا من نفسي ما استطاع عمر وهو عمر في أ و ل ا ل أ م ر أ ن يقدم الرسول صلى الله عليه و سلم على نفسه و ذاته بينما قال له يا رسول الله إ ن ك أ ح ب إ ل ي من كل شيء لكنه استثنى شيئا واحدا لم يستثنى والديه ولا زوجته ولا أ و ل ا د ه و إ ن م ا استثنى ذاته فقال يا رسول الله إ ل ا من نفسي قال لا يا عمر لا حتى من نفسك يا عمر فرجع قليلا ثم قال لرسولنا صلى الله عليه وسلم والله إ ن ك لاحب لا إ ل ي من كل شيء حتى من نفسي ولذلك تلحظون أ ن ن ا نحن ونحن ندعو في صلاتنا إ ذ ا جلسنا في التشهد أ ح ب ت ي أ و جلسنا فيما بين ا ل س ج د ت ي ن ماذا يقول الواحد منا في صلاته أ ل ي س يقول اللهم اغفر لي ولوالديه يقول رب اغفر لي ولوالدي ما ي ب د أ يدعو يقول اللهم اغفر لي والدي ثم اغفر لي أ ن ا و إ ن م ا ي ب د أ بنفسه أ و ل ا ا ب د أ بنفسك فانجها ثم انظر في الخلق من بعد ذلك فتقدير الذوات أ ح ب ت ي هذه ض ر و ر ة من ضرورات ا ل ح ي ا ة هذا ركن من أ ر ك ا ن هذا الدين العظيم ولذلك حينما تلحظ في ا ل ق ر آ ن ت أ ت ي ن ج ا ة النفس أ و ل ا ثم ي أ ت ي بعد ذلك أ ن ينجو ا ل إ ن س ا ن بوالديه و أ ه ل ه و إ خ و ا ن ه والناس من حوله دعوني أحبتي أ ط ر ح لكم ما عندي في هذه ا ل ل ي ل ة فيما يتعلق بتقدير الذات احترام ا ل إ ن س ا ن لنفسه لن نستطيع أ ب د ا أ ن نحترم ذواتنا ولا أ ن نقدر أ ن ف س ن ا كما يحب ربنا منا إ ل ا بشيء واحد ب ج م ل ة ذكرها الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم حينما جاء سلمان الفارسي إ ل ى أ ب ي ذر الغفاري رضي الله عنهما واستمع ايها المبارك إ ل ى هذه ا ل ق ص ة ما أ ل ذ ه ا وما أ ج م ل ه ا في التعليم و ا ل م ع ر ف ة جاء سلمان إ ل ى أ ب ي ذر ف أ ر ا د أ ن يبيت عنده فلما جلس قليلا جاء أ ب و ذر بفراش سلمان لينام ا ل آ ن أ ب و ذر هو المضيف وسلمان هو الضيف فجاء أ ب و ذر بفراش الضيف إ ك ر ا م ا لهذا الضيف الذي حل عليه فجاء بالفراش فجعله له فنظر سلمان إ ل ى أ ب ي ذر ماذا يريد أ ن يفعل فقام أ ب و ذر يريد أ ن يكبر يصلي فقال سلمان ل أ ب ي ذر يا أ ب ا ذر ارجع فنمع اهلك روح ما تصلي ا ل آ ن قم فنمع زوجتك ف أ ب و ذر يعلم أ ن سلمان أ ع ل م منه سلمان أ ي ه ا ا ل أ ح ب بفقيه ة يسمى ا ل ص ح ا ب ة كان فقيها سيدا كبيرا عالما بمقاصد ديننا العظيم فلما سمع أ ب و ذر سلمان يقول له ارجع فنم سمع الكلام فرجع ونام جلس الجنان وجاء قليلا أبو در رضي الله عنه وأرضاه أحبتي لم يتعود على النوم لها العالية ليصلي الليل يقوم فقام بعد قليل رضي أحبتي يتعود يحترم ويبني في يريد يريد وأرضاء كان ذاته دورا سلمان فقال أبو أن در بعد عنه ارجع أن أهلك فرآه فنمع يصلي رجع أ ب و ذر ونام ث ا ن ي ة لم يصبر كثيرا رجع يريد أ ن يقوم الليل راه سلمان قال له يا أ ب و ذر ارجع فن مع أ ه ل ك رجع ث ا ل ث ة فلما جاء ثلث الليل ا ل آ خ ر صوت سلمان ل أ ب و ذ ر ا ل آ ن ي ل ا ا ل آ ن قم نصلي الليل ف ق ا م يصليان الليل لما خرج الصبح جاء أ ب و ذر بطعام طعام الصبح إ ل ى ضيفه سلمان فلما مد سلمان يده إ ذ ب أ ب ي د ر يتنحى قليلا قال يا أ ب ا د ر كل قال إ ن ي صائم قال أ ق و ل لك كل قال إ ن ي صائم قال أ ق و ل لك كل فجاء ف أ ك ل ا مع سلمان فلما جاء الضحى ذهب أ ب و ذر يشتكي سلمان إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي من ماذا أ ي ه ا ا ل أ ح ب ا ب كان قد عود نفسه ب ن ا ذاته على أ ن ه يصلي الليل على أ ن ه يصوم النهار لكنه نسي شيئا مهما جدا نبهه عليه سلمان لم يدركه ابو ذر جاء شاكيا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إ ن سلمان بات ع ن د ا ل ب ا ر ح ة فمنعني من قيام الليل ومنعني من صيام النهار يا رسول الله قال المصطفى صلى الله عليه وسلم قال الذي لا ينطق عن الهوى قال الحليب الخبيث صلوات ربي وسلامه عليه قال الذي يعلم كيف تبنى الذوات التي تنتظر من ربنا جل وعلا كل خير و إ ك ر ا م في الدنيا و ا ل آ خ ر ة قال يا أ ب ا ذر أ ط ع سلمان يا أ ب ا ذر أ ط ع سلمان يا أ ب ا ذر إ ن لكل شيء حقا ف أ ع ط كل ذي حق إ ن لربك عليك حقا و إ ن ل أ ه ل ك عليك حقا و إ ن لزورك ه عليك حقا و إ ن لبدنك عليك حقا يا أ ب ا ذر أ ع ط ي كل ذي حق حقه وهذه ا ل ج م ل ة التي بين قوسين أ ر ي د أ ن أ ق ف أ ن ا و إ ي ا ك عندها إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نبني ذواتنا بشكل صحيح سليم فلا بد وان نعطي كل ذي حق حقه إ ن لم تفعل ذلك أ ض ع ت دينك ودنياك أ ض ع ت حياتك و أ خ ر ا ك لا بد وان نتوازن في حياتنا في كل أ م و ر ن ا لماذا هذا إ ن ن ا في هذه ا ل ح ي ا ة خصوصا في هذا العصر كل واحد منا له ه و ا ي ة له ر غ ب ة أ ن ا أ ح ب ا ل ق ر ا ء ة هكذا ولدت صغيرا و أ ن ا أ ح ب الكتاب و أ ح ب أ ن أ ق ر أ ف ب ا ل إ م ك ا ن أ ن أ م ك ث في اليوم الواحد أ ك ث ر من أ ر ب ع ع ش ر ة س ا ع ة و أ ن ا أ ق ر أ لكنني إ ن فعلت ذلك أ ع ط ي ت ا ل ق ر ا ء ة حقها ثم ضيعت ح ق و ق أ خ ر ى ع ظ ي م ة سناتي إ ل ى تناولها قد يكون حبيبي سلمه الله يحب ا ل د ع و ة مثلا ف إ ذ ا أ ر ا د أ ن يشغل وقته ليله ونهاره في ا ل د ع و ة مع ر ك ا ز في الليل والنهار رايح جاي مشغول في النهار في تحضير ا ل أ و ر ا ق وفي الليل مع المشايخ يقدم لهم ويذهب ويجيء ف إ ذ ا قالت له زوجته إ ن كان متزوجا متزوج عسى الله يرزق عز وجل ما تحب من ا ل د ر ي ه ويوسع عليك ويؤلف بينك وبين زوجك لو كان إ ذ ا قالت له زوجته في آ خ ر النهار بعد أ ن يرجع اليها ا ل س ا ع ة 10 في الليل وينك يا حبيبي وين ا ل أ ي ا م وين الساعات وين قال له والله لا ل ل لا ه تقولي لي شيء أ ن ا والله واحد مشغول ب ا ل د ع و ة ما تقولي لي, لي ليش وما وين هذا عمل نرجو أ ج ر ه عند الله عز وجل حبيبنا و أ س ت ا ذ ن ا وتاج رؤوسنا الدكتور عمر مشغول ب أ م و ر ه وبحوثه لو أ ن ه وليس هو كذلك ولا ح ب ي ب الذي بجواري قد أ ك و ن وانا الذي أ ق ص ر ولكن لو أ ن ن ا قمنا بما نهوى ونرغب و انشغلنا به عن الحقوق ا ل أ خ ر ى ضيعنا وكل واحد منا أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة لو أ ر ا د أ ن يعرف كيف يوازن في حياته و يعطي كل ذي ح ق حقه تعال سلمك الله أ ن انا أحضرت معي تمسك معي ع قليلا هذه ي سلمك ل ل ل ه ق ي احضرت معي هذه الورقه البيضاء ايها ا ل أ ح ب ة كل واحد منا يريد ا ل ن ج ا ة يريد الفوز والعلو نريد شيئا واحدا فقط إ ذ ا رجعنا و أ ن ا أ و ل ك م إ ذ ا رجعنا إ ل ى مسكننا نضع و ر ق ة بيضاها كذا و ن ب د أ نقسمها نضع الحقوق ا ل آ ن من له حق عليه هذه و ر ق ة وهذا قلم ف ن ب د أ ا ل آ ن هنا في ا ل خ ا ن ة ا ل أ و ل ى الحق ا ل أ و ل لمن حبيبي الحق ا ل أ و ل لمن ها لله جل في علاه الحق الثاني لمن ها لا قبل ذلك للمصطفى اللهم صل وسلم ّ عليه حق ذاك الرسول الكريم الذي في ا ل آ خ ر ة أ ح ب ه كل الرسل كما ثبت ذلك في الصحيحين كل واحد منهم آ د م عليه السلام نوح و إ ب ر ا ه ي م وموسى وعيسى لما ي أ ت ي ه م الخلق اشفعوا لنا عند ربكم كلهم ع ب ا ر ة و ا ح د ة يقولونها لا ن س أ ل ه اليوم إ ل ا نفسي إ ل ا محمد صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك اليوم العظيم اللهم أ م ت ي أ م ت ي اللهم أ م ت ي أ م ت ي فحقه علينا عظيم به أ خ ر ج ن ا الله عز وجل من الظلمات إ ل ى النور ومن الشرك إ ل ى التوحيد ومن الضلال إ ل ى الهدايه ومن النار إ ل ى ا ل ج ن ة لولاه صلوات ربي وسلامه عليه أ ن بعثه الله إ ل ي ن ا لكنا إ ل ى ا ل آ ن لا ندري من منا يعبد الله وحده ومن يعبد ا ل أ ص ن ا م و ه ب الولاه و ا ل ع ز ة ولذلك حقه علينا عظيم بعد ذلك بعد حق النبي صلى الله عليه وسلم الحق الثالث حق الوالدين الرابع ا ل ز و ج ة قدمها على الولد يظهر أ ن الرجال ما شاء الله عليك ي ظ ر امورك ط ي ب ة مع زوجتك طيب حق ا ل ز و ج ة الخامس حق مين ا ل أ و ل ا د عندنا أ ي ض ا حق ا ل أ ر ح ا م أ ش ا ر إ ل ى ذلك الدكتور عندنا حقوق الجيران المجتمع له حقوق بدنك أ ن ت وكان المفترض أ ن نقدم هذا على حق الوالدين بمعنى الترتيب الصحيح للحقوق أ ن نقول حق الله حق الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ماذا حق النفس ثم حق الوالدين حق ا ل ز و ج ة و ا ل أ و ل ا د حق الناس عموما وهكذا حق ا ل و ظ ي ف ة فنجعل هناك حقوق نختصرها في س ب ع ة حتى لا تكثر علينا ثم ن ب د أ نوزع ساعات اليوم نوزع جهدنا وطاقتنا على هذه الحقوق حتى نؤدي إ ل ى كل ذي حق حقه فما نريد أ ن نؤدي حق الله عز وجل ب د أ ن احبتي كيف نؤدي حق الله إ ذ ا لم يكن الواحد منا يعظم ربه جل في علا حق التعظيم لن يستطيع أ ن يؤدي حقه سنصلي صلاه واحد لا يدري ماذا صلى سنتصدق ص د ق ة س ر ي ع ة لم نستشعر ا ل إ خ ل ا ص بها حينما ت أ ت ي ا ل م ع ص ي ة من هنا وهناك سنعصي ل أ ن خ ش ي ة الله في قلوبنا أ ق ل مما ينبغي تقول كيف أ ع ر ف ع ظ م ة الله كيف أ غ ر س في قلبي م ح ب ة الله كيف أ س ت ط ي ع أ ن أ ت ع ل م علو الله ا ل أ م ر سهل جدا أ خ ي اي و ربي سهل أ ت ع ر ف و ن س و ر ة ا ل أ ع ل ى أ ض ر ب لكم مثل واحد أ ت ع ر ف و ن س و ر ة ا ل أ ع ل ى من منا لا يحفظ س و ر ة ا ل أ ع ل ى أ ن ا أ ر ي د واحد ما يحفظ س و ر ة ا ل أ ع ل ى أ و ما حفظها م ر ة في حياته يرفع يده ويقول أ ن ا ما أ ع ر ف س و ر ة ا ل أ ع ل ى ولم أ ح ف ظ ه ا واحد أ ح ب ت ي وسنعطي ه ج ا ئ ز ة الذي لم يحفظها ها فيه؟ ما في انا اعرف المصغير يحفظها قبل الكبير ا ل م ش ك ل ة أ ي ن ا ل م ش ك ل ة أ ن لما ن ق ر أ س و ر ة ا ل أ ع ل ى أ و غيرها من السور لم نعطي ا ل ق ر آ ن حقه كان من الواجب علينا أ ي ض ا كذلك حينما نسطر الحقوق أ ن نجعل ل أ ي شيء ل ل ق ر آ ن حقه وحق ا ل ق ر آ ن أ ن نتدبر آ ي ا ت ه أ ن نتعظ ب ع ض ا ت ه لما يقول الله عز وجل لنا واسمع هذه ا ل آ ي ا ت أ ي ه ا المبارك كيف يمكن أ ن تكون آ ي ا ت قلائل تغير ح ي ا ة ا ل إ ن س ا ن بكل ما تعني هذه ا ل ك ل م ة يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك ا ل أ ع ل ى أ خ ي المبارك من هذه ا ل آ ي ة أ ص ب ح ن ا نقول في سجودنا ماذا سبح اسم ربك ا ل أ ع ل ى سبحان ربي ا ل أ ع ل ى في سجودنا من هذه ا ل آ ي ة قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودك طيب كيف نسبح ربنا ا ل أ ع ل ى هل ل م ر ا د بلساننا أ ن يسجد ا ل إ ن س ا ن ويقول سبحان ربي ا ل ع ل ى سبحان ربي ا ل ع ل ى سبحان ربي ا ل ع ل ى الله أ ك ب ر كذا لا وراء كذا يا شيخ ما هو كذا أ ك ي د كلنا نعرف لكن السؤال هنا كيف نستطيع بالفعل أ ن نسبح ا ل أ ع ل ى ب أ ل س ن ت ن ا وبقلوبنا في نفس الوقت إ ذ ا أ ر د ت ذلك فتعال إ ل ى الوسائل التي ذكرها الله عز وجل هنا بعد هذه ا ل آ ي ة أ م ر عليها عجل ل أ ن المقصود هنا المثال يقول الرب سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى تعال إ ل ى قوله الذي خلق فسوى ما المراد خلق فسوى ما المراد بقوله خلق ثم بقوله سوى أ خ ي الحبيب المبارك كن معي في هذا المثل لو أ ن الذي قام إ ل ي ك م ا ل آ ن يريد أ ن يتحدث أ م ا م ك م قام إ ن س ا ن و إ ذ به له عين ص غ ي ر ة جدا والعين ا ل أ خ ر ى ك ب ي ر ة له أ ذ ن داخله غائره في ر أ س ه وله أ ذ ن أ خ ر ى ه ا ئ ل ة ب ا ر ز ة إ ل ى الخارج له قدم ن ح ي ل ة وله قدم ض خ م ة جدا عنده يدان لكن يد بقدر عرض نصف القطر متر ويد أ خ ر ى لا ندري ما حالها م ط م و س ة ليس لها أ ص ا ب ع لو قام مخلوق أ م ا م ن ا يريد أ ن يتحدث ا ل آ ن بالله عليكم كم سيبقى عندنا في ا ل ص ا ل ة جالس على كرسيه أ ن ا أ ع ر ف أ ن أ ك ث ر الناس إ م ا خوف و إ م ا ضيق سيهرب ما هذا المخلوق الذي وقف أ م ا م ن ا سبحان ربي لا إ ل ه إ ل ا هو أ ل ي س هو الذي خلقنا جميعا فسوانا أ ل م يكن يقدر ربنا جل وعلا أ ن يخلقنا على أ ي خلقه شاء نرى أ ح ب ت ي في المستشفيات أ ط ف ا ل صغار يولدون بسبب تشوهات في الجينات ثم يكون احدهم مطموس الوجه تماما لا عيون له لا أ ن ف له لا فم له له هنا خرق صغير ك أ ن ه أ ذ ن ليس له شيء من من اليس ج و ا أبدا ا ر ح ل ذ خلق الصغير على هذا النحو ل ذاك هذا ي أ يقدر أن يخلقنا أن نحن على هذا ب ل الذي و ك ن من علينا بنعمة、عظمى. أن خلقنا وقال جل وعلا عن خلقتنا ه عظمى وعلا وقال جل ل ا خلق فسوى. أليس فسوى هو ذ الذي ا ه هذا نعمته علينا لما نسجد ونحن نستشعر هذا المعنى سنقول سبحان ربي ا ل أ ع ل ى بصدق ونحن نقدس ذاك ا ل أ ع ل ى الذي من علينا بهذه النعم بلى وربي تعال ى إ ل ى قوله والذي قدر فهدى وهذه من أ ع ج ب ما يكون قدر فهدى سبحانه وتعالى س أ ض ر ب لك أ خ ي المبارك مثلا في ق ص ة جرت لي فيما يتعلق بقوله سبحانه والذي قدر فهدى ق ر أ ت هذه ا ل آ ي ة أ ر د ت أ ن أ ع ر ف معناها قدر فهدى فوافق تفكيري في هذه ا ل آ ي ة أ ن رزقت ببنيه أ س أ ل الله عز وجل أ ن يصلحها ويصلح لنا جميعا د ر ي ا ت ن ا من البنين والبنات يا رب اجعلهم ق ر ة عين لنا جميعا بنيه ولدت ف أ ن ا أ ر د ت أ ن أ ع ر ف قدر فهذا إ ي ش يكون من معناها فجئت إ ل ى بنيتي إ ل ى حبيبتي و ق ر ة عيني ه ذ ا أ و ل ما ولدت فقلت للطبيب ممكن لو سمحت إ ذ ا أ خ ذ ت ا ل ص غ ي ر ة هذه بنيتي إ ل ى أ م ه ا تريد أ ن ترضع أ ر ي د أ ن أ ك و ن معك قال طيب جئت إ ل ي ه م ف ا ل م م ر ض ة حملت ا ل ص غ ي ر ة ذهبت معهم إ ل ى غ ر ف ة أ م ه ا دخلنا على ا ل أ م ا ل أ م م ت ع ب ة بعد ا ل ع م ل ي ة فما هي مستطيعه تتحرك أ ب د ا ف أ خ ذ و ا ا ل ص غ ي ر ة ف أ و ل ما وضعتها ا ل م م ر ض ة هنا في الوسط بين الثديين ف ا ل ص غ ي ر ة فتحت لسانها ك ذ ا و ب د أ ت تتلمذ قليلا ما وجدت شيء ضاقت يعني شوفوا ل و ح د ا ما يزعل أ و يعبط كذا عبطت كده يعني أ غ ل ق ت عينيها وسحبت لسانها ما أ ع ج ب ه ا ا ل م م ر ض ة ع د ل ت الوضع ف أ ل ق م ت فم ا ل ص غ ي ر ة ثدي أ م ه ا م ب ا ش ر ة هذا المخلوق الذي عمره في الدنيا س ا ع ة ودقائق م ب ا ش ر ة لما وضع الفم داخل ح ل م ة الثدي حرك يمص هذا الحليب الذي فيه غذاؤه وفيه حياته سبحان الله لا إ ل ه إ ل ا الله قولوا لي بربكم من الذي علمها أ ن غذاءها هنا أ ن حياتها هنا أ ن دوام عيشتها إ ن م ا هي أ ن تحرك هذا الفك الصغير الضعيف من أ ج ل أ ن تمص حليبها من صدر أ م ه ا هو الذي قدر فهدى و أ ع ج ب من ذلك احبتي اعجب منه انك إ ذ ا ر أ ي ت ولعل بعضكم ر أ ى واذهب إ ل ى اليوتيوب واكتب كذا و ل ا د ة ن ا ق ة احنا عرب ونحب ان ننوك يعني البعرين هذه نحب أ ن نرى ف ا ل ن ا ق ة تلد ص غ ي ر ة الحوار هذا يسقط على ا ل أ ر ض ل م د ة ثلاث دقائق يقوم على قدميه من ر أ ى هذه ا ل ص و ر ة هذا المقطع بالله عليكم أ ي ن يذهب هذا الحوار الصغير الذي عمره في الدنيا ا ل آ ن خمس دقائق يذهب إ ل ى أ ي ن يذهب إ ل ى ر أ س أ م ه يذهب إ ل ى يدها يذهب إ ل ى بطنها يذهب إ ل ى إ ل ى الثدي م ب ا ش ر ة إ ل ى الثدي حتى يبدأ يمص ب د ي الثدي يحرك هذا الفكل يمص الثدي من دون أ ن يدله أ ح د من دون أ ن يمسك به أ ح د من دون أ ن يقدر له أ ح د أ ن يكون هكذا ي أ خ ذ ا ل ر أ س ويضعه في ثدي أ م ه ليمص حليبا هذا من؟ من الذي قدر من الذي دل من الذي خلق فسوى ومن الذي قدر فهدى إ ن ه الله جل وعلا من فعل ذلك أ ح ب ت ي وتفكر في مثل س و ر ة ا ل أ ع ل ى أ ع ط ى الله عز وجل حقه سبحانه وتعالى ولكن إ ذ ا أ ر د ت ذلك فخذه من ا ل ق ر آ ن ومن التفكر في آ ي ا ت ا ل أ ك و ا ن من خلال هذين البابين تتعرف على ربك ثم تعال ى إ ل ى حق نبينا ومصطفى ربنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف نعطيه حقه يا أ خ ي المبارك أ ن ا أ ل ح ظ في هذا الزمن ودعوني أ ت ك ل م عن هذه ا ل ق ض ي ة من خلال هذه ا ل ز ا و ي ة أ ل ح ظ أ ن بعضنا لما ي س أ ل عن الحلال والحرام يتصل عليك قالوا يا شيخ نعم تفضل س ل ا م ع ل ي ك م السلام إ ي ش يقول لك م ب ا ش ر ة يا شيخ كذا حلال ولا حرام واجب ولا مستحب تقول لها والله شوف نقول إ ن ه حرام ص ع ب ة ما نستطيع ما عندنا دليل إ ن ه حرام حرام لكنه يعني أ ك ي د المؤكد أ ن ه ليس ب ا ل أ م ر المستحب أ ن ه مكروه لا ينبغي أ ن ناتيه يقول لا يا شيخ أ ن ا ما س أ ل ت ك هو مكروه و إ ل ا محرم ولا س أ ل ت ك هو مستحب ولا واجب أ ن ا أ ق و ل لك ا ل آ ن فقط إ ذ ا كان مهو حرام س أ ت ي ه إ ذ ا كان ليس بالواجب لن اتيه يا حبيبي هو من م ح ب ة المصطفى اللهم صل ي وسلم عليه في قلوبنا يعني نقول مثلا لبعض ا ل ا خ و ة ونحن نتكلم عن بعض القضايا فيما يتعلق باتباع س ن ة المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل ا ل أ م و ر مثلا واحد يعتدي على واحد فيقول أ ن ا يجوز لي أ ن أ ر د الاعتداء نقول له يجوز لك هذا بنص ا ل ق ر آ ن من اعتدى عليك فيجوز لك أ ن تعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليكم كما يقول بمثل ما اعتدى عليكم يقول الله عز وجل لكن يقول في ا ل آ ي ة ا ل أ خ ر ى إ ي ش ادفع بالتي هي أ ح س ن يقوله جل وعلا وفي ا ل آ ي ا ت ك ث ي ر ة ي أ م ر سبحانه وتعالى بالصفح والعفو ف أ ي ه م ا ي أ خ ذ يقول لك لا إ ذ ا كان حق لي ف أ ن ا ساتي حقي و أ ك س الرجال مثل ما كسر ر أ س ي أ و تقول ا ل ز و ج ة إ ذ ا كان لي حق ا أ ف ع ل كذا بزوجي س أ ف ع ل به كما فعل بي أ و الزوج مع زوجته أ ح ب يا أ خ ي المبارك ليس هكذا س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم الله لما وصف هذا المصطفى قال ص ل و الله ت رب ق ا ا ل عز وجل عنه صلوات ربي وسلامه عليه قال و إ ن ك لعلى خلق عظيم فنحن إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نهتدي و أ ن ن ت أ س ى بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أ ن نعرف أ ن ا ل م س أ ل ة اتباع حب نحن أ ع ظ م من أ ن نتكلم عن م س أ ل ة حلال وحرام فقط لا نحن نبحث عن الاقتداء نبحث عن مقام أ ع ل ى ومقام أ س م ى لنتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو مستحب ونترك ما هو مكروه عنده صلى الله عليه وسلم و إ ن لم يحرم علينا أ ض ر ب لكم مثالين سريعين بعض ا ل ا خ و ة لما نتكلم معه ح ب ي ب المبارك و أ ن ا أ ض ر ب هذا المثل كذا يعني بس أ و ض ح ا ل ق ض ي ة شوي فما يعني لا تزعلوا علينا حبايبي ما تزعل و ا علينا خ ل ك م كذا رايقين معي شوي إلا نقول له مثلا وين شعرات لحيتك حبيبي يقول يا أ خ ي في بعض العلماء يقولون ب أ ن ا ل ح ل ق ة جائز ومعنى هذا ان ه ترك ا ل ل ح ي ة مستحب حبيبي لو أ ن ه م ئ ة في ا ل م ئ ة ان حلق ا ل ل ح ي ة جائز افترض هذا صحيح بالفعل يعني م ئ ة في ا ل م ئ ة حلق ا ل ل ح ي ة جائز أ ق و ل افترض هذا ولكنك تعلم باتفاق أ ه ل العلم أ ن إ ر خ ا ء ا ل ل ح ي ة ولو شيئاً على شعرت ي ئ ا ل الأقل ى ش ع ا يسيره ان هذا إ ي ش مستحب باتفاق أ ه ل العلم ونبيك صلى الله عليه وسلم كان له شعر هنا أ ي ه ا الرجل فاذا م ب ا ش ر ة س أ ك و ن مثل النبي صلى الله عليه وسلم ما أ س أ ل حلال وحرام من هذا الكلام أ ن ا أ ت ب ع أ ن ا أ ق ت د ي أ ن ا أ ت أ س ى لما ن أ ت ي لبعض أ خ و ا ت ن ا ا ل ف ا ض ل ة الطيبات ا ل ع ف ي ف ا ت اللاتي أ س أ ل الله عز وجل أ ن يغني قلوبهن و أ ن يسددهن في كل ما يقلن و يفعلن و أ ن ينزل سبحانه وتعالى خيرات عظيمات مباركات عليهن اليوم و ما بعد اليوم في كل الاحوال نقول لبعض الاخوات يا اخوات يعني ليش انتكاش ف وجهك وانت فتاه فتيه لست امراه كبيره لا تفتن فتاه فتيه في سن العشرين والخامسه والعشرين و ما زالت تكشف وجهها نقول لها تقول كذا مباشره يا شيخ لا تشدد لا تشدد يا شيخ فيه الشيخ الفلاني يقول لنا ان ه كشف الوجه ج ا ئ ز لكن مستحب أ ن تتنقب ا ل م ر أ ة يا أ خ و ا ت يا فاضلات ليست ا ل ق ض ي ة هنا أ ن ن س أ ل هل هو حلال ولا حرام نحن ن س أ ل أ ن المشروع باتفاق الفقه بلا خلاف بينهم أ ن ه يشرع ل ل م ر أ ة خصوصا إ ذ ا كانت ف ت ي ة ش ا ب ة أ ن تتنقب لا أ ن تظهر زينتها فهي تبحث عن م ا ذ ا تبحث عن أ م ر يقربها من حبيبها صلى الله عليه وسلم يقربها من أ م ه ا ت المؤمنين يقربها من صحابيات فاضلات مرون في هذا التاريخ العظيم ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ولذلك نريد أ ن نتعلم كيف ن ت أ س ى بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نقتدي به وكيف يكون الحب الذي ي م ل أ أ ر ك ا ن قلوبنا معه صلى الله عليه وسلم أ ن ت ق ل إ ل ى الحق الثالث وهذا الحق أ ي ه ا ا ل أ ح ب ا ب س أ ق ص ر الحديث فيه على ما يتعلق ب ا ل أ م و ر ا ل ا ج ت م ا ع ي ة أ ر ي د أ ن أ خ ت م بهذا الحق حينما نتحدث عن حقوق ا ل ع ا ئ ل ة ا ل أ س ر ة البيت من يقترب منك سواء كانوا من أ و ل ي ا ل أ ر ح ا م أ و منهم أ ق ر ب من ذلك من الوالدين و ا ل ز و ج ة و ا ل أ و ل ا د يكون ا ل أ م ر صعب شوي ليش صعب ل أ ن رب ا ل ا س ر ة يشعر هكذا أ ن له حق و م ن ز ل ة على أ و ل ا د ه وعلى زوجته فلما نقول حق أ و ل ا د ك عليك م ب ا ش ر ة يقول لك إ ي ش ا ل أ ب إ ي ش يقول ا ل أ ب تقول أ و ل ا د ك لهم حق يقول إ ي ش علموا ا ل أ و ل ا د اللي لنا من الحق أ و ل ثم تعالوا كلمونا عن حق ا ل أ و ل ا د و هنا مو ا ل م س أ ل ة لو كانت بهالشكل كان والله ما طلعنا بشيء في حياتنا أ ب د ا ل أ ن ه إ ذ ا كان كل واحد يقول خ ل الثاني ي ب د أ فهنا يعني ضاعت ا ل ح ي ا ة اوضح لك هذا بمثال إ ذ ا كان هناك ق ط ي ع ة بين ولد و أ ب ي ه والاب يقول علموا الولد كيف يبر ب أ ب ي ه والابن يقول علموا ابي كيف يؤدب ولده و كيف يربيه بالله عليكم إ ذ ا كانت ا ل ح ل ق ة تدور بهذا الشكل متى ننتهي ما ننتهي هذه تكون مثل إ ي ش و إ ي ش حبايبنا ا ل أ ط ف ا ل اللي يشاهدون فيلم كرتون مثل إ ي ش ويش مثل إ ي ش البس والفار توم ل ج ي ر ي ض ل ا ل ق ض ي ة ك د ه طول حياتنا عايشين بالشكل لما نكلم بعض الزوجات عن الحقوق نقول ل ه يا ز و ج ة يا ك ر ي م ة يا ف ا ض ل ة زوجك زوجك ا ل ج ن ة من تحت يدي زوجك انتبهي ا ل أ و ا م ر ك ث ي ر ة في ط ا ع ة الزوج واحترام الزوج وحق الزوج م ب ا ش ر ة أ و ل ما تتكلم عن حق الزوج يجيك صاروخ كذا صاروخ يعني جو أ ر ض تقول لك روح اعلم زوجي أ و ل الحق اللي عليه لي أ ن ا ثم تعال كلمني عن الحق اللي علي أ ن ا لزوجي طيب نروح نكلم الزوج يا طيب يا فاضل يلي فيك وما فيك يا أ ح س ن الرجال يعني في حق لزوجتك عليك وتبغى تبغى تكلمه كلمتين إ ي ش يقول لك روح علمها الحق الذي لي أ ن ا عليها يا أ خ ي والله ما ننتهي بهذه ا ل ط ر ي ق ة لا بد واحد منا يوقف ا ل د ا ئ ر ة هذه يعني إ م ا الزوج يكون أ ع ق ل و إ م ا ا ل ز و ج ة ت ك و ن أ ع ق ل و إ م ا الابن يكون أ ع ق ل و إ م ا ا ل أ ب يكون أ ع ق ل لابد ان يكون واحد أ ع ق ل يوقف الدوران الفارغ هذا الذي يدور في محيط م ش ك ل ة ما من مشكلاتنا طيب إ ذ ا كان كذلك فتعالوا واحد منا ولنفترض ا أ ح ب ت ي أ ن ه خلاص الموجودين ا ل آ ن عندنا هو الذي يريد أ ن يكون الطرف ا ل أ ص ل ح سواء كان أ ب ابن ز و ج زوج قال أ ن ا اللي أ ب ا أ ر ي د أ ن أ ب د أ في إ ص ل ا ح حياتي ي ب د أ ب إ ع ط ا ء الطرف ا ل آ خ ر حقه فلما نتكلم عن أ ب مثلا وبنت لا أ د ر ي كم من البنات الفتيات تتصل أ ع د ا د ك ب ي ر ة جدا تتصل تقول و ا ل ل ه أنا سبب م ش ك ل ت ك هنا لا بد ان أعطاها يبدا ح ر م ا ف أ ت ي الاب س ر ونحن ه نتكلم الان مع الابا لا بد أ ن يبدا الاب باحترام البنت تقول كيف خذ مثال واحد منه صلى الله عليه وسلم مثال واحد ع ا ئ ش ة تقول عما يجري بين بنت و أ ب ي ه ا صلوات ربي وسلامه عليه ف ا ط م ة ومحمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها تقول ع ا ئ ش ة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا دخلت عليه ف ا ط م ة شوف كيف الاحترام أ خ ي المبارك كيف ا ل آ ن يعود النبي صلى الله عليه وسلم هذه البنت على أ ن تحترم نفسها وعلى أ ن تحترم الناس من حواليها تقول ع ا ئ ش ة كان النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا دخلت ف ا ط م ة عليه قام لها هذا واحد قام لها اثنين قبلها ث ل ا ث ة اجلسها مكانه اول شيء ايش قام لها ثاني شيء قبلها ثالث شيء اجلسها مكانه الحين الواحد منا ن لو قام من مكانه ثلاث دقائق و لقى ابنتها ج ا ل س ة على محله ايش يقول له يعني ما لقيتي اللي تجلسي هنا قوم يالله خذ ا م ث ل ة و ا ق ع ي ة م و ج و د ة هذا إ ن اكتفى باللسان إ ن لم يحتج إ ل ى أ ش ي ا ء أ خ ر ى أ ي ض ا كذلك هنا صلى الله عليه وسلم يجلسها مكانه فهي تبادره الاحترام باحترام قالت ع ا ئ ش ة فكان النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا دخل عليها قامت له فقبلته و أ ج ل س ت ه مكانها رضي الله عنها و أ ر ض ا ه ا هذا النوع من الاحترام أ خ ي المبارك ما هو عيب بل هو واجب و متعين من ج ه ة الاباء مع البنات يا أ ب ي يا أ خ ي أ ي ه ا الفاضل أ ي ه ا ا ل أ ب أ ي ت ه ا ا ل أ م البنات خصوصا البنات ومعهم ا ل أ و ل ا د ولكن أ خ ص البنات يتعرضن في هذا الزمن إ ل ى تيارات ج ا ر ف ة من كل مكان الإعلام التلفاز الإنترنت الصحبة المدارس الشارع السوق كل ذلك فيها فتن ومصائب وبلاوي إ ذ ا لم تكن أ ن ت الذي تحتوي ابنتك أ ن ت الذي حينما تلحق كذا أ ن وجه ابنتك في ذاك اليوم ذ ا ب ل ش و ي ة عندها م ش ك ل ة واضحه عيونها واضحه تمسك في يدها وتقولها ل إ ي ش ش عندك ابن حبيبي اسم ابنتك ع ط ن ي اسم、آه. ايه مريم ا ل ض ا ه ر هذا غروب هذا <تصفيق> ليس هو الاسم الحقيقي كذا واضح、منه. مريم طيب ب ا هيام ولا خ د ي ج ة ولا ع ا ئ ش ة ولا ف ا ط م ة ولا ح ص ة ولا ح ف ص ة يلا لما يراها يقول لها حبيبتي وراك اليوم قالت والله ي ابوي أ ن ا ما أ د ر ي لا لا في شي حبيبتي طيب ايش رايك اليوم أ ن ا مفرغ نفسك عنده عشرين اجتماع وعنده مشاكل و أ ش ي ا ء ض ر و ر ي ة في حياته يقوم حبايبي يشطب عليها واحد واحد اكس اكس اكس كلها يرسل ر س ا ل ة جوال إ ل ى الجميع أ ن ا اليوم ل ل أ س ف عندي ظرف طارئ طارئ جدا ما استطيع اعتذر من كل اشغالي ي أ خ ذ بنتا بعد ص ل ا ة العشاء ويتمشى هو اياها على الكورنيش انتم في قطر احنا في الرياض ما عندنا كورنيش لكن عندنا رصيف يسمونه طريق مشاد والروح نمشي عليه مين م ش ك ل ة الشكوى الى الله يعني فالروح يتمشى س ا ع ة مع ابنتي ساعتين انتهى هو اياها اخذ لها عصير اخذ لها ا س ك ر ي م تعشى هو اياها فضفض أ خ ر ج ما في ن س ابنته حتى يعلم ما في داخلها وهذا بهذا الشكل أ خ ت م ب ق ض ي ة أ خ ر ى ل أ ن الوقت خلاص ة انتهى وهي ما يتعلق بالزوج و ا ل ز و ج ة فيما يتعلق ب إ ع ط ا ء الحقوق يعني أ ن ا أ ع ر ف ان ا ل م ع ر ك ة اللي قاعده تصير ا ل آ ن بين ا ل ز و ا ج والزوجات ك ب ي ر ة جدا في كثير من البيوت ولكن ث ق ة ت ا م ة أ ي ه ا المبارك أ ن هذه المعارك يعني معارك و ه م ي ة م ف ت ع ل ة ليس لها ح ق ي ق ة بمعنى أ ن معالجتها من أ س ه ل ما يكون والله أ ع ر ف أ ن فيك عقول كثير من الرجال ا ل آ ن ا ل أ ز و ا ج وعقول كثير من النساء كل واحد لم ن ه م أ ب د ا والله ما يستاهل أ ق د م ل أ ي شيء وعنده وعند هذا ه مستعد ا ل آ ن أ ي رجل يخرج كذا لو أ ن ه يعني يقدر يسويها بس الرجال ما يقدر يسوونها يطلع ويقولك والله زوجتي فيها واحد واثنين و ث ل ا ث ة و أ ر ب ع ة و خ م س ة يعني عيوبه ع ش ر ة و ل نقول و ا ح د ة من ا ل أ خ و ا ت تجي ي هنا وتعطينا السته اللي على زوجها القائمه السوداء صدقني ما تقف عند السبعين الا نقولها ل والله تعبنا يكفي يعني هذا واقع لكن كل هذا يزول والله شوف من ج ه ة الزوج يزول ب إ ع ط ا ء حق واحد الزوجه ة من أ من م أ ه م من أ ه م ما تريده من زوجها ا ل ك ل م ة ا ل ح ل و ة من أ ه م ما تريد هذه ا ل ز و ج ة إ م ا ع ب ا ر ة ج م ي ل ة إ م ا يعني ح ر ك ة ل ط ي ف ة و إ م ا و إ م ا مثل هذه العبارات والحركات صدقني أ ن ه ا تنسي زوجتك كثير كثير من ا ل إ ش ك ا ل ا ت ولذا يقول الله عز وجل في محكم التنزيل وقولوا للناس حسنه هذا للناس كيف للزوجات وفي ا ل آ ي ة ا ل أ خ ر ى يقول سبحانه وتعالى وكل عبادي ي ق و ل ا ل ت ي هي احسن دالت لك زوجتك أ ص ل ا أ ن ت وعدتها يوم من ا ل أ ي ا م توديها للسوق وانشغلت اليوم الثاني قلت أ ب د ا والله اليوم ب ك ر ة مالك إ ل ا نروح انا وياكي ومن ب ك ر ة حصل لك ارتباط وما قدرت ومن بعده أ ي ض ا نفس ا ل ق ض ي ة حصلت م ش ك ل ة ولا بد هنا كيف تعالج هذه ا ل ق ض ي ة صدقني والاخوات يسمعونني ا ل آ ن صدقني ك ل م ة ح ل و ة وموقف جميل وممكن يعني ه د ي ة ي س ي ر ة ما تتجاوز قيمتها خمسين ريال سبعين ريال تريحك من م ش ك ل ة تستمر شهر كامل في البيت ولكن من يعطي كل ذي حقا حقه ا ل ز و ج ة نفس ا ل ق ض ي ة و أ ن ا أ ق و ل هنا ل أ خ و ا ت ن ا النساء أ ن ت أ ن ث ى بمعنى أ ن ك تختلفين عن الرجل ا ل أ ن ث ى أ ع ط ا ه ا الله عز وجل من المواصفات ومن كل القدرات ما تستطيع به أ ن تملك قلب زوجها بكل قدرة. بكل قدره لكن لا تقابلي رجاء ايتها ا ل أ خ ت لا تكوني في البيت رجل مقابل رجل و إ ن م ا كوني أ ن ث ى في م ق ا ب ل ة رجل فالنبي ي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين يقول صلوات ربي وسلامه عليه ما ر أ ي ت من ناقصات عقل ودين نعم عندها شيء من النقص لكن أ ذ ه ب للب الرجل الحازم من إ ح د ا ك ن هي تستطيع أ ن تذهب بلبه تستطيع أ ن تذهب بعقله تستطيع أ ن تذهب بكله و ت أ ت ي به كما تشاء وتريد ولكن ب ط ر ي ق ة تعرفها ا ل أ ن ث ى جيدا إ ذ ا استخدمت ا ل ق و ة التي وهبها الله عز وجل إ ي ا ه ا ختاما اعيد نصه صلوات ربي وسلامه عليه أ ع ط ي كل ذي حق حقه هذه أ خ ت ف ا ض ل ة من ب ل د ة غ ا ل ي ة ح ب ي ب ة على قلوبنا جميعا تقول إ خ و ا ن ك م في ليبيا يرجون منكم الدعاء و أ ن يرفع الله عز وجل الظلم عن تراب ليبيا بلد المليون حافظ و ت س أ ل أ ن ندعو لليبيا ولطرابلس على نحو أ خ ص و أ ق و ل ل أ خ ت ن ا ا ل ف ا ض ل ة اليوم والله على المنبر في ا ل ج م ع ة دعون لكم والمسلمون يدعون لكم و أ د ع ا ل آ ن و أ س ا ل الله عز وجل ب أ س م ا ئ ه الحسنى وصفاته العلى اللهم ربنا وخالقنا ورازقنا و إ ل ه ن ا ومولانا يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م يا حي يا قيوم يا من لا يعجزه شيء في ا ل أ ر ض ولا في السماء اللهم إ ن ا ن س أ ل ك أ ن تحفظ أ ه ل ن ا في ليبيا اللهم احفظهم من فوقهم ومن أ س ف ل منهم وعن أ ي م ا ن ه م وعن شمائلهم ومن م أ اللهم م م ومن ه خ ف ه م يا قوي يا جبار ا ل من اللهم مات من منهم فتقبلهم في الشهداء عندك اللهم داو ي جرحاهم اللهم داو ي جرحاهم اللهم اشف مرضاهم اللهم استر عليهم اللهم انصرهم على من طغى وبغى عليهم اللهم أ ن ز ل على طاغيتهم رجسا من عندك اللهم أ ن ز ل عليه أ م ر ا من عندك يريح البلاد والعباد منه اللهم لا حول لنا ولا ق و ة إ ل ا بك أ ن ت القوي الجبار أ ن ت العظيم الذي لا يرد له أ م ر اللهم ف ن س أ ل ك أ ن تشق السماوات السبع ب أ م ر من عندك يا واحد يا جبار يا يا طهار تهلك به هذا ا ل ط ا غ ي ة وتفك المسلمين من شره اللهم ربنا لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت انصر إ خ و ا ن ن ا المجاهدين هناك اللهم كن معهم اللهم أ ي د ه م ب م ل ا ئ ك ة من عندك اللهم كما نصرت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في بدر فانصر إ خ و ا ن ن ا في ليبيا اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين أ س أ ل ك ل أ م ة ا ل إ س ل ا م جمعا أ ن تولي عليها خيارها و أ ن تكفيها شر شرارها اللهم ول علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا اللهم من رفق ب أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم فارفق به ومن شق على أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم فاشقق عليه اللهم أ ن ز ل علينا جميعا ر ح م ة من عندك اللهم ر ح م ة من عندك اللهم ر ح م ة من عندك تنقذ به هذه ا ل أ م ة مما فيه هي من الضعف والذل والهوان إ ل ى العز والنصر والتمكين في ا ل أ ر ض إ ل ه ن ا ومولانا هؤلاء عبيدك يرفعون في هذه ا ل س ا ع ة ا ل ط ي ب ة ا ل م ب ا ر ك ة إ ل ي ك أ ك ف ه م و ي س أ ل و ن ك و أ ن ت الذي تجيب من دعاك ف يا ربي يا كريم يا ربي يا منان يا ذا العطاء و ا ل إ ح س ا ن اللهم أ ب ر م لهذه ا ل أ م ة أ م ر رشد يعز فيه أ ه ل ا ل ط ا ع ة ويهدى فيه أ ه ل ا ل م ع ص ي ة اللهم ربنا يا كريم ردنا إ ل ي ك جميعا ردا جميلا ردنا إ ل ى كتابك و س ن ة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اجعلنا جميعا صغارا وكبارا رجالا ونساء ه د ا ة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا اللهم و أ ر ض بنا واجعلنا ممن يرضاه ص اللهم ح عبادك يا رب يا ا ع ا ا ل وصلى ل ل م ي ن على نبينا ح وصحبه م د وعلى و و آله أ ز امن ج ه وآله وأنا ع ه م وكرمك ورحمتك يا أرحم م بجودك ر ح يا ي ا ا ل اللهم آمين شكرا لصاحب ي ا ل ف ض ي ل ة ا ل ش ي خ عمر ع ب د الكافي و ا ل ش ي خ ع ص ا م ا ل ع و ي د شكرا لكم ع ل ل ى ا ح ض و ر شكرا لتلفزيون ق ط ر على هذه ا ل ت غ ط ي ة أ ي ه ا ا ل ح ب ة في الله موعدنا معكم ب إ ذ ن الله ا ل أ س ب و ع القادم في مثل هذا اليوم ب ح د ي ق ة دحل الحمام مع صاحب ا ل ف ض ي ل ة الشيخ وجدي غنين ب إ ذ ن الله سبحانه وتعالى شكرا لكم والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته